وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا طَعِيدًا جُزَاءً أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّوَقِ مِكَانُ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَ إِذْ أَوَلَّ فِتْيَةٌ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على آذانهم في الكهف ثنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى